يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيِّينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَن تَعْلِيَنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ نقول للذين ظلموا ذوق عذابا للتي كنت بها تكذبون وإذ تتل عليهم آياتنا بيناتهم قالوا ما هذا إلا رجل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباء وقالوا ما هذا إلا إفت مفترى وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغَهُمْ مِنْ عَشَارِ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوهُ مُسْلِمِ فَكَيْفَ كَانَ لَكِنِيرْ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ نَفْنَاءَ صُرَاةَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنّ إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجل فهو لكم إن أجلي إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام